سر إلى الله وَلا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله أنت أقوى إنا تقوى فاتق الله وقاتل في تقاه <تصفيق> أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحاني طوعا لمولاك الجباه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحاني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا آبيا لا يبالي كيف يأتيه راداه إنه الشوق وقد سار حاثيثا حامل الروح إلى رب دعاه إنه الشوق وقد سار حامل الروح إلى رب دعاه باع نفسا في سبيل الله جودا واشترى بيتا تسامى واشتراه أشرقت في وجهه النعمى وهلت في ميادين الوغى شمس هداه أشرقت في وجهه النعمى وهلت في ميادين الوغى شمس هداه يخطب الموتى يلبي من دعاه إنه الحق فياطي بشاذاه آه يا نفس باخ قد طلا مكث قد تأخرتي ولم تسقي ثاراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهاه آه يا نفس باخ قد طال مكثن قد تأخرتي ولم تسقي ثواه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهه سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاه هو مولاك الإله سر إلى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاهم ومولاك الإله أنت أقوى إن تقوى كسلاح فاتق الله وقاتل في توقاه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحاني طوعا لمولاك الجباه أنت أعلى في سجود أو ركوع تنحاني طوعا لمولاك الجيبه من ما ضال الله جنديا النذيه لا يبالي كيف ياتيه رده في سبيل الله كم تحل المنايا عباد العطر واوهن يا هانه الله كم تحل المنايا حبذ العطر وواهن يا هاناه ميتة يسمو فيها تاج المعالي وتصير الروح أسمى في ساماه شاميخا يزه أبيا في ساناه باذخ البنيان خفاقا ما داه شاميخا يزه أبيا في ساناه باذخ البنيان خفاقا ما يا سلام الديني جئناك وقودا قد عقدنا العزم أن نرقى ذوراه بسبيل وامن طالقنا جحفلن يدعو الى الهيجا قه يا منى شهيد كبر القوم وساروا في خطه في سبيل الله قمنا وامطالقنا جحفلن يدعو الى الهيجا قه شهيد كبر القوم وساروا في خطه